اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وانتم بخير من اقوال الرسولين المعلم صلى الله عليه وسلم في اداب الصيام الصحور بركة فلا تدعوه ولو ان يجرى احدكم جرعة ماء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وصدق رسول الله مثل من امثالنا الشعبيه عملوك مسحراتي قال فرغ رمضان هذا المثل يضرب لمن ينتظر فرصة فتجيئه متاخره وفي وقت تكون حاجته اليها قد انتهت كما يقال ايضا على سبيل السخرية من اسناد مهمة لشخص بعد ان يكون الوقت المناسب لانجازها قد فات تماما مثل دعوة شخص للقيام بدور المصحرات في اخر رمضان او بعد نهايته طب يعمل ايه قالوا مسحر قال عملوك مصحر قال فرز رمضان علم الصحور الصحور يؤكد علماء التغذية على أن وجبة الصحور هامة وضرورية للمحافظة على حيوية الجسم ونشاطه أثناء ساعات الصيام. يستند هذا التأكيد إلى أبحاث علمية حديثة أثبتت أن الجسم يستفيد من السوائل التي يحصل عليها قبل أداء المجهود العضلي أكثر من تلك التي يحصل عليها بعد. لكي يكون الصحور مفيدا ينصح علماء التغذية بأمرين، اولهما تاخير الصحور قدر الامكان الامر الثاني مراعاة ان تكون وجبه الصحور خفيفة ومتوازنة مع ضرورة احتوائها على بعض السوائل والخضروات او الفواكه الطازجة الغنية بالماء علم فؤاد حداد فؤاد حداد شاعر من ابرز شعراء العامية المصرية يعتبره بعض النقاط خليفة بيرم التونسي بينما يراه اخرون مدرسة قائمة بذاتها يرتبط اسمه جماهيريا بالمسحرات ذلك العمل الاذاعي الرمضاني الخالد والذي قدمه مع الشيخ السيد مكاوي لاكثر من عشر سنوات متتالية اعتبارا من عام 1964 المسحرات عند فؤاد حداد ليس تقليديا وانما مجرد رمز كبير استغله بنجاح ليقضى الناس من الركود والاتكالية والأوهام ويحفزهم إلى استقراء أمجادهم والسعي لأمجاد أخرى جديدة ولد فؤاد سليم حداد بالقاهرة في عام 1927 وكان أول عهده بالحياة الأدبية قصيدته التي تناول فيها حادثة كبري عباس سنة 1946 بلغت مؤلفاته 17 ديوانا منها الأرض التكلم عربي المسحراتي نور الخيال وصنع الأجيال حكمة مصر الحضرة الذكية وأيام العجب والموت انتقل الشاعر الكبير فؤاد حداد مسحرات عصرنا إلى ردوان ربه في أول نوفمبر من عام 1985 السايل خير من النوم ديالي سمحان نجوم مسكها اصحابنا يمي نايم يا نايم اصحى فد غدا نلتقي خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسه الاذاعيه